حواسي قبلك خامسة وحبك بقلب السادس لدني أربعة فصل وعينيك الفصل الخامس حواسي قبلك خامسة وحبك بقلب السادس لدني أربعة فصل وعينيك الفصل الخامس حلاك تخطى المع البا بعشق عينيكي والحق حياتي ليكي والبا بغار عليكي والكاف اليوم تحسي قلبي البا بعشق عينيكي والحق حياتي لو مهما يزيد النجمات وحدك الأمر العالي ويا حلو بكل الأوقات غيرك لا مبيح نالي لو مهما يزيد النجمات وحدك الأمر العالي وراح أغني لك غنيات وخلي اسمك مواني ولو زدت كل الكلمات تقول بحبك بالعالي الباق عيني والحاق حياتي ليكي والباق بغار عليكي والكاف كل يوم بحثيكي الباق فعشق عليكي والحاق البا بعشق عينيكي والحق حياتي ليكي والبا بغار عليكي والكاف كل يوم بحساك بعشق عيني